أنتم فهمتم القولين الآن ولا لا؟ ها؟ فهمتم القولين؟ طيب. أما فهمتم القولين؟ ها؟ طيب. القول الأول يقولون إن موسى عليه السلام اختار من قومه سبعين رجلا لميقات الله بموعده. ولهب بهم ولم لما سار يكلم الله ويكلمه الله. قالوا لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يكون هذا القول حينما كان موسى خارجا لميقات الله. وقال بعض العلماء بل إنه لما جاء بالتوراة لما رجع من ميقات الله وأنزل عليه التوراة وجاء بها قالوا لا نؤمن الله لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة. نعم. أيهم ألأ... أي... الأخيرة أه. لأنه قال وإذ قال وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقة ثم ذكر قصة العجل وهذه كانت بعد بعد مجيء موسى بالتوراة، بالتورا ثم بعد ذلك ذكر وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرجع فظاهر السياق يدل على أن هذا القول كان حينما جاء بالتوراة وقال هذه من عند الله فقالوا لنؤمن نعم لكن بعد لا صلى الله الله قال ربي لو شيء فألفتهم من قبل وإيانا أتغلقنا بما فعل الصفراء مننا مننا انهي ألا تتنزعك تظل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فأفلنا وأنت تغافلنا هذا ما يجل على القول أول إن هذا كان عندما كان يناجي الله بعضهم أيده بها لهذه الآل الطول الأول ولكن الحقيقة ما فيه تأييد له ل... ل... لأن هذه والأخذات هم الرجفة رجف بهم هذه الصائق صائقوا وماتوا وأحيوا ولكن موسى خاف أن يموت وأن يصيب وأن يحصل ما ما حصلت الأول أو خاف أن يموت وإن كان الثاني بعده نعم فالظاهر لي أن هذا لا يترجح لا يترجح القول الأول بهذه الآية الاختلاف العقوبتين العقوبة هذه هيش؟ الصائقة الصائقة وتلك الرجبة نعم والله آمن نعم هل يأمن يسا بي قالوا هذا أخذتهم الساعقة الساعقة يعني الموت الذي صاعقوا به وقوله أنتم تنظرون أن ينظر بعضكم إلى بعض ينظر بعضكم إلى بعض حتى فساقطوا وجملة في قوله أنتم تنظرون حال حال من من الكاف في قوله فأخذتهم الساعقة إنه الحال أنكم تنظرون ينظر بعضكم إلى بعض حتى هلكتم جميع ثم بعثناكم من بعد موتكم بعثناكم أصل البعث باللغة الإخراط ويطلقوه على الإحياء كما في هذه الآية ويدل على أن المراد به الإحياء هنا قوله من بعد موتكم بعثناكم من بعد موتكم وقولوا من بعد موتكم هل هو موت حقيقي الجواب نعم وليس نوما لأن النوم يسمى وفاتا ولا يسمى نوما موتا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الله يتوفى لنفس حين موتها والتي لم تمت. في منامها، وقوله بعدناكم بدمائكم فيه هذا نعمة كبيرة عليهم أن الله تعالى أخذهم بهذا بهذه العقوبة، ثم دعتهم ليرتدعوا ويكون ذلك كفرة لهم، ولهذا قال لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. أي تشكرون الله سبحانه وتعالى ولعل هنا للتعليف وليست للترجي لأن الترجي في جانب الله سبحانه وتعالى لا يجوز إذ أن الترجي كما هو معروف في اللغة العربية طلب ما فيه عسر والله تعالى لا يسر عليه شيء ولكنها كل ما جاء في كتاب الله فهي للتعليف لعلكم تشكرون وهذه احد الآيات الخمس التي في صورة البقرة فيها احياء الله تعالى الموت والثانية في قصة صاحب البقرة والثالثة في الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوب حذر الموت فقال لهم الله موت ثم احياهم والرابعة في قصة الذي مر على قرية وهي خاوة على عروشها قال أننا في هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم باعتها والخامسة قصة إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتها قال ولم تؤمن قال بلى ولتنا يدمن قلبي إلى آخر والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير نعم ولا يناكم هذا ما ذكر الله في قوله ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعتون لأن هذا هذه القصص الخمس وغيرها كإخراج عيسى الموتى من قبورهم هذه تعتبر أمرا نادرا يؤتى به لآية من آية الله سبحانه وتعالى أما البعث العام فإنه لا يكون إلا يوم القيامة ولهذا نقول في شبهة الذين أنكروا البعث من المشركين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقول فاته بأبائنا، إن كنتم صادقين نقول إن هؤلاء مموهون الرسل ما قالت لهم إنكم الآن تبعثون متى قوموا طعامه والينتظروا <تصفيق> فسيكون وينتظرون فسيكون هذا بالعرض <تصفيق> <تصفيق> نرجع الان نعم قول الله تعالى قالوا ربنا نقصي فينا حسبينا نعم <تصفيق> نفس الجواب نفس اللي انا مرق من بعض الناس الذي اميس مرتين ثلاثه ووحى ثلاثه هذا يكون خلاف, خلاف العـ العـ العام نرجع نأخذ فوائد ها ولا نأخذ درس هذا ونأخذ فوائد درسين ها يطول يطول طيب إذا نرجع الفوائد قولوا تعالى وأتينا موس الكتاب والقرآن لعلكم تهتدون استفادوا من ذلك أن إنزال الله تعالى الكتب للناس من نعمه وألاءه قل لا نعم وهي من أكبر النعم بأن الناس لا يمكن أن يستقلوا بمعرفة حق الخالق بل ولا حق المخلوق فلذلك نزلت الكتب تبيانا للناس يستفاد منه أيضا أن موسى عليه الصلاة والسلام نبي لأن الله الكتاب يستفاد منه فضيلة التوراة لأنه أطلق عليها اسم الكتاب وهو ألها للعهد إيش الذهني <تصفيق> ما سبق عليها فدل هذا على أنها معروفة بين بني إسرائيل وأنه إذا أطلق الكتاب فهو ذكره ومن وجه آخر أيضا أن الله تعالى سماه الفرقان كما سم القرآن الفرقان لأن كلا الكتابين من أعظم الكتب يعني أفضل الكتب بعد بعد القرآن التوراة نعم ولهذا قال الله تعالى في سورة القصص قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدا منهما يعني من التوراة والإنجيل من التوراة والقرآن أتبعه إن كنتم صادقين فدل هذا على أن التوراة أنها مشاركة للقرآن في كونها فوقاناً. ولذلك كانت عمدة الأنبياء من بني إسرائيل يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار لنستحفظوا من كتاب الله وكان عليه شو ويستفاد من هذا رابعا رابع بيان عتو بني إسرائيل بيان عتو بني إسرائيل وطهيانهم لأنه إذا كانت التوراة التي نزلت عليهم فرقاناً، ثم هم يقفن هذا الكفر، يدل على زيادة عتوهم وطغيانهم. إذ من نزل عليه كتاب يكون فرقاناً، كان يجب عليه بمقتضى ذلك، إيش؟ أن يكون مؤمناً مدعناً. خلاف لهم. وفي أيضاً. على أن الله تبارك وتعالى ينزل الكتب ويجعلها فرقانا لغاية حميدة جدا وهذه الفائدة الخامسة وهي الهداية لقوله لعلكم تهتدون الفائدة السادسة أن من أراد الهداية فليطلبها من الكتب المنزلة من السماء ما يطلبها من الأساطير وقصص الرهبان وقصص الجهاد والعباد وما أشبه ذلك بل إنها من الكتب المنزلة من السماء فعلى هذا ما يوجد في كتب الوعظ من القصص عن بعض الجهاد والعباد وما أشبه ذلك نقول لكاتبيها وقارئها خير لكم أن تبدوا للناس كتاب الله وتبسطوه وتشرحوه وتفسروه بما ينبغي أن يفهم حتى يكون ذلك نافعا للخلق لأنه ما في طريق للهداية إلى الله إلا مثال الكتب المنزلة من عنده وفيها أيضا من الفواج اللغوية جواز عطف الصفة على الموصوف ووزعت الصفة دي عن الموصول كده الكتاب والفرقان وقال مرة علينا هذا لكنا راه مثال آخر في القرآن قال فيه مثل سبح اسم ربك الآلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخج مرة وهذا جائز بشرط بشرط ألا يوهم خلاف المقصود فإن أوهم خلاف المقصود بحيث يتوهم المخاطب أن الثاني غير الأول فإنه يمتنع وتحذب حرف العطف لأنه يظن أن الثاني هو الأول كما أنه يجب أحيانا أن يكون بالعطف إذا أوهم أن هذه الصفة لغير الأول إذا أوهم أن الصفة هذه لغير وجب حرف العطف نعم مثلا تقول مررت بزيد الضارب عمرا والكريم ولا تقول الكريم مررت بزيد الضارب طيب. مررت بزيد الضارب المجرم الكريم شغول أه تقول ركعي تكتب الواقع لأنك لو تقول الضارب المجرم الكريم أوهام أه إنه كريم وصف للمجرم نعم فتقول الضارب الضارب المجرم والكريمي يعني وهو أيضا الكريم لا هو أيضا كريم هو كريم وهو ضارب المجرم والكريم لا فالمهم صار الآن عطف الصفة على الموصوف جائز وقد يجب أحياناً وقد يمتنع أحياناً متى يمتنع؟ ها؟ إذا أوهم إذا أوهم التعبد بحيث يظن أن الثاني لا يعود للأول ويجب متى ما ويجب العطف إذا أوهم خلاف المقصود. فإنه يجب العطل لألا يظن أن هذا الوصف تابع للثاني لا للأول نعم طيب الو... كم من فائدة في العيه هذه سفر, سفر. نعم طيب الس... الفائدة الثامنة إثبات الأسباب لين ناحية من قوله لعلكم تهتدون آتاه كتاب لأجل أن يهتدوا فإذاً الهداية لها سبب فالأسباب لا شك في ثبوتها ولا أحد ينكر الأسباب أبداً و يستفاد من هذا منها أيضاً الملتيان المضاق إلى الله سبحانه وتعالى يكون كونياً Vaikein asia on, että meidän on oltava hyvä. Jos meidän نعم الإيتا نعم الإيتا الإيتا نوعاً سري وكم يطولها آتينا موسى كتاب وفيها أيضاً ذكر هذا موسى وفقدهم نعم انه نبي وانه نبي فذلوه انه نبي ثم قال الله تبارك وتعالى وقال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم وفسختم بالتخاذلكم والعجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا عنفسكم إلى آخره نستفاد من هذا أنه ينبغي بالداعية أن يستعمل الأسلوب الذي يجلب إليه <تصفيق> ويعطفه <تصفيق> الناس عليه بقوله يا قومي بقوله هي قوم نعم فإن هذا لا شك أن فيه من التلبطه والتودد والتحب ما هو رائع ايضا دليل على ان اتخاذ الاصنان مع الله انه ظلم لقوله انكم ظلمتم عنفسكم الفائدة الثالثة ان المعاصي ظلم للنفوس فوجه ذلك ان النفس أمانة عندك فان رأيتها بأحسن الرعاية فقد عديت حقها وإن رعيتها بأسوأ الرعاية فقد ظلمتها ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن عاص إن لنفسك عليك حقا وفي الفائدة الرابعة أنه أنه ينبغي التعبير بما يناسب المقام بقوله ستوبوا الى دارئكم لم يقل إلى الله بان ذكر البارئ هنا كاقامه الحجه عليهم في ان العجل لا يكون <تصفيق> اله كان لا يسحقن البارئ كان صالح ويدل لي على الفائده الخامسه اظن ها فائدة الخامسة وجوب التوبة لقوله فتوب الفائدة السابعة أن التوبة على الفور السادسة نعم أن التوبة على الفور منين تخذ من قوله فتوب لأن الفاء للترتيب والتعطيب غير الترتيب والتعطيب وفيه دليل أيضا على إثبات الأسباب لقوله باتخاذكم فإن نلبع هنا للسببية وفيه دليل على أنه ينبغي للدعية كشف الأمور وبيانها لأنه هذا تضعون أنفسكم أجمل بل بين في قوله باتخاذكم العجل وهو ما يسمى عندنا بالعرف وضع النقط عن حروف لأن ارتضمتهم فسرهم صحيث ظلم لكن إذا نص وبين وكشف المبهم فهو أولى وأحسن نعم نعم إذا كان مفسر، فإنه قد يعرض المفاضل ما يجعله المقول أفضل منه، وفي أيضا دليل على سفاهة بني إسرائيل من أي وجه من اتخاذهم العجل العجل إله العجل من الذي صنعوه بأنفسهم ويعرفون أن العجل المخلوق الأفضل منه ما يصل إله وهم جعلوا هذا الجسد، جعلوه إلهًا عجلًا جسدا ما في روح، ومع ذلك اتخذوه إلهًا في هذا دليل على سفهاتهم، سفهات أقولهم، وفيه دليل على أرجو أنك ما أنت تجدنا نعم، وفيه دليل على ما وضع الله تعالى على بني, إسر... بني إسرائيل من الأغلال والآثار. حيث كان توبتهم كانت توبتهم بأن يقتل بعضهم بعضا نعم لقوله فقتلوا عنفسكم لو وقعت هذه في أمة محمد فما هو الطريق للتخلص منها أن يتوب إلى الله ويرجع هذا الذنب ويقبل على توحيده وعبادته ويتخلص منه نهائيا ولا يشرعوا لهم أن يقتلوا نفسهم في في هذه الأمة وفيها أيضا دليل على أن القتل قد يكون خيرا للإنسان إذا أدى إلى ما هو أفضل منه بقوله ذلكم خير لكم عند بارئكم وتعلمون أن القصاص إضافة قتل نفس أخرى إلى المقتول فولا. ولكن عاطبتهم حميلة لهذا صار جائزا وسائغا وقال الله تعالى فيه ولكم في الخصاص حياتهم يا أولي الأباب لعلكم تتقون وفيها أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يتوب على التائبين مهما عظم التوبة مهما عظم ذنبهم لقوله فتاب عليكم وفيها إثبات اسمين من أسماء الله وهما التواب والرحيم وإثبات ما تضمناه من صفة وهي إيش التوبة والرحمة وإذ ما تضمناه من صفة باقترانهما لا كنوا عن انفراد باقترانهما لأنه لما اقترنا تولد أو نتج من اجتماعهما صفة ثالثة وهي دفع المضار وجلب المنافع لأن توابه تخل مضاه ورحيم به جل المنافق وفيه دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يتعرض لما يقتضيه يقتله هذا الإسلام من أسماء الله يتعرض لتوت الله ورحمته فيتوب إلى ربه سبحانه وتعالى وأورج الرحمة وهذا هو أحد المعاني التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من احصاها دخل الجنة. فإن من احصائها أن يتعبد الإنسان لله بمقترع. ما؟ إنه. همون يحقوها لعقدوها وكيف اختارت الجسد؟ جسد يعني جسد بمعنى ما في روح جسد في الجسد معنى كل شيء له جثة هو جسد طيب فيها ايضا تليل على ان الامة كنفس واحدة من هو فاقتلوا أنفسكم يعني قد سبق إن قلنا ما أمر بأن يقتلك واحد منه النفس فليقتلوا بعضهم بعضا وفيه أيضا دليل على تفاضل الأعمال بقوله ذلكم خير لكم عند بارئكم وأن الأعمال تتفاضل عند الله سبحانه وتعالى فبعضها خير من بعض بشيء لها اسمعين بشيء لها اتخذتم اظهر عندي فيها قران باريكم هذا قران هو اتخذتمين خط اظهر عندي اسمكم نيبان نعم اتخاذه باريكم اي وفيها قراءة دارئكم. اسكان الليا. أول هامز نعم. وفيها أما ما هي ما هي يعني. ما دوب حيسك. وينها؟ لنعرض. ما أدري. وش لا وش الكتاب اللي عنده؟ الحجر. هو؟ نعم. أشوفه أيضا. أول ثلاثة. نعم. أول ثلاثة. ثم تخطم تقبل الظهر والإدغام. إيه. الإدغام هو اتخذتم الذاب التاء. نعم. تقول اتخذتم تخطم. يعني تظهر الذاب اتخذتهم. أو تدعن تقول التختم التختم نعم الحجة من أظهر أنه أتى بالكلمة على عصا وثنم التواب على كل حرف منها والحجة من أظهر أن الضاء والثاء والذال مخرجون من طرف اللسان وأطراف التنائي لذلك واجب الرعنة مقاربة المخرج والمجانس. اللي بالذان الزن دي كل الحروف المدغمه يعني اذهب يعني يروح ازرق لا ما يروح مشدد حرف ال همزه ترسل والله مش ايها بقى من الواصله ما لا ما يكون قطع ان حاضر لا ما انت قطع إلا عند عادي طيب ثم قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن من لك حتى نرى الله جهرا لأخاتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم هنا يذكرهم الله تبارك وتعالى بنعمته عليهم لكن لا في كونهم قالوا هذا القول ثم صعقو ولكن بأنهم بوئتهم من بعد الموت كذى أن أنه عند تذكير النعم ينبغي استعاب الأمر استيعاب الموضوع لتتبين النعم ومواقعها وفي أيضا دليل على سفاهة هؤلاء أي سفاهة بني إسرائيل وما أكثر ما يدل على سفاهتهم فهم يؤمنون بموسى ومع ذلك قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا وسبق لنا أن العلماء اختلفوا متى قالوا هذا نعم طيب وفيها أيضا دليل على أن من سأل ما لا يمكن فهو حري بالعقوبة نعم لقوله فأخذتكم الصائفة لأنه تدل على السببية وفي أقول أنه من سأل ما لا يمكن حري بالعقوبة لا سيما مثل حال هؤلاء الذين قالوا ذلك عن تشكك ففرق بين قول موسى ربي أرني أنظر إليك وبين قول هؤلاء لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرى فموسى قال ذلك شوقا إلى الله عز وجل وليتلدد بالرؤية إليه أما هؤلاء فقالوهم شكتا يعني ما هنم مؤمنين إلا إذا رأيناه جهرى ففرق بين الطلبين وفي أيضا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى في أخصاء الصائقة لهؤلاء في أن واحد وفي دليل على أن ألم العقوبة وقعها عند النظر أشد في قوله وأنتم تنظرون فإن الإنسان درع الناس تساقطون في العقوبة والياك الله يكون ذلك أشد عليه وفيه دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى حيث أحياهم بعد الموت لقوله ثم بعثناكم من بعد موت وفي دليل على وجوب الشكر على من أنعم الله عليه بنعمة لقوله لعلكم تشكرون وقد مر علينا كثيرا بأن الشكر هو القيام بطاعة المنعم اقرارا بالقلب واعترافا باللسان وعملا بالاركان فيعترف بقلبه انها من الله لا يقول انما اوتيته على علم عندي نعم كذلك ايضا يتحدث يتحدث بها في لسانه افتخارا ولا اعتبارا اعتبارا لا اقتصار وكذلك ايضا يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى في جوارحه، وبهذه الارتان الثلاثة تكون يكون الشكر وعليه قول الشاعر افادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة ثم أخذ الله سبحانه وتعالى في تعداد نعمه عليهم في قوله وهو متى الدرس الليلة وظللنا عليكم الغمام ظللنا عليكم الغمام الآية الكريمة يقول الله تعالى ظللنا الغمام فظاهرها أن المظلل الغمام كما تقول ظللت زيدا بالكساء ها ولهذا ذهب بعض المعربين إلى أن تقدير الآية الكريمة وضلنا عليكم بالغماء. وضلنا عليكم بالغماء. تبارك. أنت الآن تقول ظللت فلا. هو مضلل ولا مضلل به؟ مضلل. مضلل. هنا قال ظللنا عليكم الغماء. نعم. ولكن عندي أنه لا يحتاج إلى تقطير وأن الذي بين المعنى تماما هو قوله عليكم ظللنا عليكم لو قال ظللنا الغمام فقط لكن قد يتوهم متوهم إن الغمام مضلل ولكن وقال ظللنا عليكم أي جعلناه ظلا عليكم وكان ذلك في التيه حين تاه وقد ذقوا في التيه بين مصر والشام كم أربعين سنة يتيبون في الأرض ولكن الله تبارك وتعالى رحمهم هم ما عندهم ما ولا عندهم مأوى ولا شيء نعم لكن الله سبحانه وتعالى رحمهم فأنزل فظل عليهم الغمام والغمام هو السحاب الرقيق الأبيض وقيل السحاب مطلقا نعم وقيل السحاب البارد نعم الذي يكون به الجو باردا، يتولد منه رطوبة فيبرد الجو وهذا هو الظاهر وأنزلنا عليكم المن والسلوى، أنزلنا عليكم المن. المن يقولون أنه شيء يشبه العسل، ينزل عليهم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس فإذا قاموا اكلني وام السلوى فانه طائر طائر ناعم يسمى السمانا او هو شبيه به وقال لنا مشايخنا انه هو السقاره سقاره معروف طائر معروف من احسن ما يكون الطيور والذ الله, أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر. هل هذا الموت حقيقي أو نوم؟ عبد الله حقيقي حقيقي نعم. نعم لأن النوم يسمى الوفاة يسمى الوفاة, يسمى الوفاة. نعم ما هي القصص التي فيها حيو الموتى في غير هذه القصة قصة <تصفيق> <تصفيق> في سوق البقر الخاصة نعم خمس قصص هذه واحدة هذه واحدة و... قصة ابراهيم مع الطير مم. وقصة بدي اريني كيف تحلم نعم وقصه بلد مرة على قريه نعم وله وماتوا عام ثم باعوا نعم طيب و... اللي هنا خرج الانديانو اللي نعم لا صالح قصص صاحب البقره نعم في فيها, فيها الله تعالى موتها في هذه الدنيا طيب طوره تعالى وظللنا عليكم الغمان ضللنا عليكم الغمام. الغمام هي السحاب تقول سحاب أبيض يكون على على تظل عنهم الشمس تفرد يفرد الجو. إيه ما؟ مش ما عليكم الغمام. يعني أمانة من الله. هي مش ما أنا. جاء الغمام يظلم. جاء الغمام يظلم. ترى. ولهار بعضهم يقول إن تقدير عاي وظلنا عليكم بالغمام ولكن الصحيح ما على ما هو عليه إن الغمام مفروض ظلنا المعنى جعلناه ظلا عليكم هذا المعنى قوله المن والسل ما هو المن يغنم ما تعرفون نعم قيل أنه شيء مش بالعسل شراب مش بالعسل نعم والسل قيل أنه وهو طار هو طائر نعم طائر إينه من أحسن الطيور <تصفيق> وعلى الذها ويسمى عندنا يسمونه <تصفيق> صفارا نعم <تصفيق> سماني سماني عندنا سمى صفار لأن طائر أصفر لطيف اللحن طيب أما المن فإنه شيء ينزل مثل العسل يقولون إنه ينزل على أشجار فإن الفجر وطلوع الشمس فيخرق إذا يأخذون منه ويأخذون ويأكلون منه ويجمعونه. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الكمأة من المن لأنها تحصل بلا تعب تحصل بلا تعب وراه الحديث أن المراد بالمن كل ما يحصل لهم بدون تعب سواء من جوع لذلك الشيء المعين الذي هو كالعسل أو غيره نعم وعلى هذا يكون هذا التفسير يكون أعم أعم من تخصيصه بهذا الذي يشبه العسل لأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمء من المن من هذه السبعين معناه أن المن أعم من من, من هذا فكان الرسول يجعل هذا من, من المن يدل على أن المن يعني أعم وأوسع وقد قال بعضهم إنه كل ما يحصل بدون تاب وعلى هذاك فيه ل م مثلا الفجأة ويدخل فيها العراجين ولا ما يدخل يدخل هنا لأنه طعم من أحسن أطعمة وش العراجين؟ العراجين إن شاء الله إذا إذا كثرت في البر موجود نعم موجود نعم موجود هذه السنة بكثر نعم إيش وأحسن إنها إنكم شفونها حتى لا يتراهى ما حد إنها في الفئران ولا شيء أنا ما أعرفه ما له هذا العراجين كأنه هذا العراجين لا شيء غريب ليش ما عندك لا العراجين هذا شيء النبات أبيض إيه. زي الأصابع يخرج منه أ... ولا رواه الراعي لا هاليك ما ما تأكل لكن هذا أبيض أبيض يبلهو مثل الثياب يمشي بالنفخ والبالجرد لكنه إذا طبخ مع الطعام من أحسن شيء يكون يعني تفضل أحيانًا على اللحم هنا ها لكن هو الأرجون اللي هو... إيش؟ تعلق بالبحث هذا يتعب فيه البحث هذا دوام هذا دوام لا دوام ما يتعب اللاسكين ولا شيء وأحيانًا يجدوه في مكان كبير يعني كثير أحيانًا هو يسكن جميع في هالأيام واحد أعطان نوع من كبير يعني الكبراء كبر الجذب كبر الجذب إيه نعم وكان أنه في مكان يحسبونه معظمه يحسبونه عظام من كثرته إيه يعني لكن العرجون اللي في التفسير تفسيره له هو لا العرجون لا, لا العرجون النخل في, في في القرآن المغارب هي العرجود يسمونه ناس العرجود حق النخل حق النخل إيه مو هو هذا ما تدري الماء المطر هنا إن شاء الله إذا هو الآن أقل الضعف ينقيد شوي إذا كثر إن شاء الله نشوف أحد من مستحناياه ونفرج عليه طيب شير نعم سؤال مشكلة اعتراب من الحديد. نعم الحبيب رقيت على رقت نعم يكون هذا يعني حل من حكمة نشرع قفل أمه تقتل نفسها، وانف في ثآف البشرية ما قبل نعم نقول أما بالنسبة للهذه الملة فلا، بالنسبة لملة الإسلام لا ليس المشروع. وأما بالنسبة للأمم السابقة فإنهم قد يعذبون بهذا في هذا من هذا، لأن تكليف الله أنه أنهم قنافسهم مثل تكليف الله لإبراهيم أن يربح مم. أن يربح منهم المقصود الاختبار. وإذا كان الله تعالى يشاء أن يبلكم في فعل في زلازل أو صدقة وغيره، فعاد أن يبلكم بأفعالهم يكون هذا أشد في الاختبار وآخذ. يكون بعيد عنه. عنه. عن عن أن العقد إحنا ندرك هذا الشيء أو يح نموه قرب الحمد هذا لا يقربه جدا يقربه جدا وحتى مثلا بعض الأحيان السيد يقول لي عبد كذا يريد أن يعذبه له صدقه في فاعل ما ينكره ليس بعيد يضعون قصين عصيين عن كرقلان غير يعني غير مقبول شرعا ولا عقلا إن الله سيأمرهم لا هنا هذا من الذين قال فيهم الرسول عليه السلام ليتبعوا مقايدهم إنما لأنهم يفسرون القرآن بأراءهم هم يفسرون القرآن بأراءهم فيقبلون ما وافق رأيهم الفاسد فرونا ما ما ما, ما, ما لم ثم قال قلوا من طيبات ما رزقناكم قلوا <تصفيق> الأمر هنا للإباحة الأمر للإباحة يعني أننا أبحنا لكم هذا الذي أنزلنا عليكم من المن والسلوى وقوله من طيبات هذه من لبيان الجنس وليس التعبير لأنهم بيح لهم من يأكل جميع الطيبات، وقوله رزقناك والطيب ضد الخبيث، والخبيث قد يكون خبيث لذاته، وقد يكون خبيث لكسبه. نعم، الخبيث لذاته كالميتة والخنزير والحمار وما أشبهه. هذا خبيث لذاته. كما قال الله تعالى قل لا أجل فيما أحيي لي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو جما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه جس أي جس خبيب هذا محرم لذاته محرم على جميع الناس على كل الناس على مالكه وغيره والنوع الثاني محرم لكسبه كالمأخوذ عن طريق الغش او عن طريق الرباء او عن طريق الكذب او ما اشبه ذلك فهذا محرم على مكتسبه وليس محرما على غيره اذا اكتسبه منه في طريق مباح اطبالك مجمع المحرم لكسبه يكون محرم على كسبه وليس محرم على غيره إذا اكتسبه منه في طريق مباح ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل له مع أنهم كانوا يأكلون السح فدل ذلك على أنه لا يحرم على غير الكافر، ولكنها محرور يظلمون ولكن كانوا يظلمون أنفسهم لكنه قدمها بإفادة الحصر يعني لا يظلمون بهذا إلا أنفسهم غلجل المصحة يا عبد الله لا يظلمون بهذا إلا أنفسهم أما الله تبارك وتعالى فإنه لا يظلمون لأنه, لأنه سبحانه وتعالى لا يتضرر بمعصيتهم كما لا ينتفع أيضاً بطاعتهم ثم قال تعالى وَإِذْ قُلْنَا دخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ يعني واذكروا يا بني إسرائيل إِذْ قُلْنَا ادخلوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ ادخلوا أمر كوني ولا شرعي نعم كوني وشرعي كوني وشرعي لأنهم أمروا بأن يدخلوها سجدا وأمروا بينهم القرية في القتال وبيحت لهم أيضا تخلوها فعلا وقولوا هذه القرية ثلث المفسرون في تعيين هذه القرية والصواب أن مراد بها بيت المقدس الصواب أن مراد بها بيت المقدس لأن موسى قال لهم ادخل الأرض المقدسة التي كتب الله بك وقوله هذه القرية القرية مأخوذة من القرى وهو التجمع وسميت البلاد قرية لتجمع الناس بها ومفهوم القرية في اللغة العربية يغانم غير مفهومها في العرف لأن مفهوم القرية في العرف البلد الصغير والكبير سمى مدينة. مدينة ولكن اللغة العربية وهي لغة في القرآن لا فرق الله تعالى سما مكة أم القرى القرى مع أن القرى مع إن غير مكة فيها مدن عظيمة مدن عظيمة جدا وسماها أم القرى وكذلك قال الله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخذتك أمراض قرياتي التي أخرجت، قط نعم، يقول <تصفيق> أشد كم وكأي من قارية هي أشد قوة، هذا معناها أنها كبيرة وعظيمة، نعم، وما ذلك سماه الله تعالى قرية، هذه قرية، فكل منها حيث شئتم رغدا فكل منها. حيث شئتم رغدا قوله فاكلوا منها ادخلوا فاكلوا منها الأمر هنا يقول قوله ادخلوا قلنا انها أمر كوني بس فاكلوا الأمر ذي الإباحة يعني فأبحنا لكم أن تأكلوا منها حيث شئتم رغدا قوله حيث شئتم يعني في أي مكان كنتم من البلد وسطها أو أطرافها تأكلون ما تشاؤون وقوله راغدا أي طمأنينا وهنيا لا أحد يعارضكم في ذلك ولا يمنعكم ولا يقال إن هذا مثلا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم حلت لغنم ولم تحل لأحد قبل نقول لها لأنهم هي قنائم هذه ولكنه ويح لهم أن يأكلوا من هذه الأرض سواء كانت بطريق الشراء أو بطريق المعاملة المزارعة وما ما أشبه ذلك حيث نشأل هذا وادخلوا الباب سجدا ادخلوا الباب أي باب باب القرية ادخلوا الباب يعني باب القرية لأن القرى يجعل لها أبواب تحميها من الداخل والخارج وقوله الباب هذئا للعهد أي عهد هو؟ ذهن ذهن لأنه ما سبق ذكره وليس حضوريا لأنه ليس بحارج ويكون ذهنيا ويكون مفهوماً من قوله القرية، لأن قرية لها باب، وقوله سجداً منصوب على أنه حال من من الوافي الخلو من الوافي الخلو نعم طيب من مراد به هذا التسجود قيل المراد به الخضوع كقوله تعالى وللله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب الآخرين المراد به الخضوع وقيل المراد به الركوع كقوله تعالى ورفع بيها الأرش وخروا لهم سجد. سجدا وقيل المراد به السجود حقيقة لأنه ظاهر اللفظ وعلى هذا القول لا يسلم بأن معنى آية ولله دمات السماوات وما الأرض المعنى مطلق الخضوع بل هو سجود ولكل أحد حسب سجود يناسبه وكذلك أيضا لا يسلم بأن قوله خروا لهم سجدا أي ركعوا له بل إنما هم سجدوا حقيقة لأن قوله خروا كذل على ذلك وعلي إذا قلنا بأن المراد في قوله سجدا أي سجود حقيقة على الأرض يكون فيه إشكال لأن دخولهم في هذه الحال متعد إذا أن الإنسان إذا كان ساجدا لا يستطيع الحظ في مكانه ليس كذلك. خلي أدخل باب السرطان كثي. تفهمون وين تيجي؟ فيقال الجواب على ذلك بسيط. هذه الحال ليست حالا مقارنة، بل هي حال في المستقبل. لأن الحال ثارثا تكون مقارنة للفعل وثارثا تكون متأخرة عنه. فالمراد إذا دخلتم الباب فاستجدوا. لله تعالى شكرا على هذه النعمة ولهذا لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة صلى ثمانية ركعات روحا من العلماء من قال إنها سنة الضحى ومنهم من قال إنها سنة الفتح وجعل هذا الفتح له سنة إن الإنسان إذا دخل يصل وهذا أقرب بأننا إذا قلنا بأن المراد بالسجود حقيقته لم نخرج عن ظاهر الله، والواجب علينا في تفسير القرآن وفي شرح الحديث أن نأخد في, في ظاهر الله ما لم يمنع منه مانع منع منه مانع وإلا فالواجب خلاص إذا سجدا أدخل الباب سجدا يعني فإذا دخلتموه فسجدو حالا بنتأخي، وقو وقول وقول حطة وقول حطة يعني قولوا هذه الكلمة قولوا هذه الكلمات هذه الكلمتين يعني حطة وحطة اسم هيئة من الحط وهو التنزيه ومنه قوله حط رحله أو حط رحله أي أنزله نعم ومنه ما ورد في حديث الدعاء في صلاة في سجود التلاوة وحث عني بها يزرا فهم قيل لهم حط أي فعله من الحمد وهو التنزيه والمراد أُحْتُطْ عَنَّا ذُنُوبَنَا فهي بمعنى قُولوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا يعني أطلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى إذا دخلتم وسجدتم كنتم لا؟ إذن ما نحط أُحْتُطْ عَنَّا ذُنُوبَنَا محلوك شيخ سجود الشكر ها? سجود الشكر هو في الصلاة ولا؟ لا مستقل. الس يقول تيجي سجدة ولا سجدة تيجي سجدة نعم. قولوا حطة اي احطط عنا ذنوبنا. احطط عنا ذنوبنا. وهو عبارة عن الصفاء. وشرب حطة. إيه. ها. طيب وش ما يقول كان فوق منصوبة. يقول إن مثل ممتدا محذور التقدير سؤالنا حطة أو مسألتنا حطة أي مسألتنا أن تحط ذنوبنا والجملة من الممتد والخبر في محل نصب إيش نقول قول غفر لكم وفي قراءة تغفر لكم وفي قراءة ثالثة يغفر لكم ففيها ثلاث قراءات نغفر لكم خطاياكم فيها تغفر لكم خطاياكم فيها يغفر لكم خطاياكم وكلها قراءة الصحيحة في أيها قراءة الزعف وقوله نغفر لكم خطاياكم المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه ستر الذنب يعني معناه أن الله يسر ذنبك ويتجاوز عنك فلا يعاقبك عليه هذه هي المغفرة لأن مأقوله من المغفر المغفر مش هو مغفر ما ما يتوقى به ما يوقى به الرأس في الحرب كذا يا سيد هذا خوزة تسمى تسمى حوله هذا هال المغفر لأنه يستر ويقي يستر ويقي ومن فسر المغفر في مجرد الستر فليس بصحيح لأن الله تعالى إذا خلى بعبده المؤمن يوم القيامه وقرره بذنوبه قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم يعني أتجاوز وأسترها أيضا وقروا خطاياكم أي جمع خطيئة نعم الخطايا جمع خطيئة كمطايا جمع مطية والخطيئة ما يرتكبه الإنسان من المعاصي عن عمد هذا الخطية ما يرتكبه من المعاصي عن عمر وأما ما يرتكبه عن غير عمر فيسمى إخطاء ولهذا فرق بين مخطئ وخاطئ الخاطئ ملوم والمخطئ معذوب قال الله تعالى كلا كالبة ناصية لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة وقال ربنا لك تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا أخطأنا فهو مخطئ أخطأ فهو مخطئ وخاطئة فهو خاطئ فالخطية والخطيئة ما يرتكبه الإنسان من مخالفة عن عمل إذن كان عن جهل، فهو إخطاء وليس خطية. شوف الآن لو لو فعلوا ذلك وفرطوا من خطاياهم زيادة على ذلك وسنازيد المحسنين. سنازيد المحسنين هذا فوق مقرف الخطايا. فضل وقول المحسنين <تصفيق> الذين يقومون ببإحسان والإحسان فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله. فأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فمن عبد الله على هذا الوجه فهو محسن ولا شك أنهم لو قاموا بما أمروا به لكانوا محسنين ولكن فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ما قالوا حطة بدلوه بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم يعني قوله بدل الذين ظلموا قولا هذا في الحقيقه فيه اشكال لانه هم بدلوا القول غير الذي قيل لهم القول الذي قيل لهم غير بدلوا القول الذي قيل لهم قل بدلوا قولا غير الذي قيل لهم. قالوا غير الذي قيل لهم. لكن كلمة بدل. تقول بدلت الشاة بالحروف. بدل القول الذي قيل لهم. وهنا يقول بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. هاه؟ لا من نفس. لا من نفس. يعني فرق. بدل الذين ظلموا. قولا غير الذي قيل لهم يعني يعني قالوا غير الذي قيل. لهم هو معنا قالوا معروفة لكن نريد ناخد المعنى من اللقب نشوف الآن هل في المعنى في الآية في قلب ولا فيها تضمين إذا أخرنا بظاهر اللقب يصير بدلوا قولا غير الذي يقيل لهم ها؟ مع أنهم بدلهم القول الذي قيل لهم بدلوه بقول آخر نعم طيب إذن اختلف الناس في تخريج هذه الآية فقيل إن معنى بدل أي قالوا فقال الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم تبديلا يعني معناه قصدهم التبديل والمخالفة لا أنهم أخطأوا أو نسوا أو ما أشبثال يصبح هنا التبديل من أحسن ما يكون لأنه تضمن أنهم قالوا قولا غير الذي قلنا قلنا <تصفيق> وقالوه بقصد إيش التبديل والمخالفة بقصد التبديل والمخالفة وهذا أشد مما لو قالوه نسيانا أو ما أشبه ذلك وإنما قالوه تبديلا فيصل هنا ضمن بدل معنى قص ولكنه عبر بالتبديل عن القول لأجل أن يتبين أن هؤلاء الذين قالوا غير الذي يقيل لهم غرضهم بذلك التبديل أي المخالفة واضح هنا وقال بعضهم إن الآية فيها حذف والتقيل فبدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم يكون بالآية حذفا حذفا عيد فبدل الذين ظلموا بالقول, الذين بالقول الذي, قيل الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم نعم ولكن مدام يمكن تخريج الآية بدون حذف فهو أولى من تخريجها على أمر فيها يكون هنا بدل بمعنى قال ولكنه عبر عن القول بالتبديل إشارة إلى أي شيء إلى أنهم نعم قالوا ذلك من أجل المخالفة والتبديل والتعييد وقوله الذين ظالموا قولا ما قال فبدلوا نعم أو فبدلتم بل أظهر في موضع التضمار وللإظهار في موضع الإضمار فوائد أما فهمت ما قال فبدلتم وسلم المحسين فبدلتم أو قال فبدلوا فالقال فبدل الذين ظلموا نعم أظهر في موضع الإضمار وللإظهار في موضع الإضمار فوائد من يعرفها سيد علينا نعم ناه فتسني الايره كيف تشني يعني شركه او كفله يعني صدق التصاف هؤلاء في بال... هذا الوصل نعم يعني معناه ان هؤلاء اي اي مكان في النظام الالهاب فان فان له فوائد الفائده الاولى تحقق أو تحقيق اكتصاب محل المضمر في هذا الوصف يعني معنى ذلك أن هؤلاء يكون ظالمين معناه الحكم على هؤلاء بالظلم هذه فائدة إذن فائدة هو الحكم على مرجع الزمير بهذا الوصف الذي أظهر واضح ثانيا أن هذا مقياس لغيرهم ايضا فكل من بدل <تصفيق> غير الله يغلله فهو ظالم فيوخذ منه تعميم الحكم بعموم علة الوسط تعميم الحكم بعموم علة الوسط وهذا لفائدتين قد يكون هناك فوائد وقال يمكن تجي في اخر الآية نعم <تصفيق> ما أفهمت يعني هل إذا أنت نحن معمورين بالإسلام طبعاً أو مم. معمورين بالثلاه؟ واحد يترك الثلاه يكون يعني يكون اللي يكون تريت غير تريج الإسلام هذا تبدي هذا تبدي نعم طيب ما الذي قالوا بدل قول الله بدال أمر الله لهم بأن يقول حطة قالوا كما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حنطة في شعيرة بدل ما أنهم يطلب منهم أن يسأل الله مغزرة الذنوب قالوا لا نبي طعام نبي أكل حمطة في شعيره نعم إذن فرق بين هذا وهذا الله أمرهم أن يسافروا من ذنوبهم التي ارتكبوها وهؤلاء طلبوا أمرا يملؤون به بطونا دخول الباب سجدا يقول ابن عباس وغيره إنهم دخلوا زحفا على أدبارهم أولي بالله استهزأ استهزأ بالله سبحانه وتعالى الذي أمرهم أن يدخلوا سجدا شكرا على نعمة الفتح قال لا ولا ندخل ولا نمشي نعم نمشي على أدبارنا أولي بالله يعني يزحفون زحف وبعضهم بعد ذكر إنهم ذكروا إنهم رجعوا على الوراء أيضا ما ما ما مشوا مستقلين وأما القول فبدلوا أيضا سبدلوا القولة والفعل بدلوا القول والفعل وقد حصل هذا لبعض هذه الأمة كان صوت العرب تبان حرب الأيام الستة كما تقول اليهود كان يقول غدا تغني أم قيثوم في تل أبيب نعم نعم يعني شكرا لله على, على, على هذه النعمة إن المغني تروح تغني بالبلاد المفتوحة لكن في الحقيقة غنت طائرات اليهود على طائرات هذا القائد نعم فصار الأمر بالعكس والحقيقة أنها مثل سوء لأن هذا يشبه قول أبي جهل لا نرجع حتى نبلغ بدرا ونسق الحمور وتضرب علينا القيام شف يعني أهداف الأرب الآن من هذه الحرب مع اليهود كيف مجرد أمر دنيا وفقر أن يغلبوا السود، لكن لإقامة دين الله لا، لأن اللي يقيم دين الله إذا فتح بلاد الله يخل المغنيات في غنن، ها في يوم الفتح، مازم. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عام الفتح وهو مطأط الرؤى، <تصفيق> حتى إن عليه الصلاة والسلام إن هذه اللفة تكاد تمس الرحم نشيد في حفظ رأسي عليه الصلاة والسلام. وهو القرآن إن فتحنا لك فتحا مبينا الفرق من هذا وهذا فأقول إن من هذه الأمة من فعل مثل هؤلاء اليهود ما, ما, ما دخلوا خاضعين ساجدين ولا قائلين ربنا اغفل لنا ذنوبنا وإصلافنا في أمرنا وفد تقدامنا ولكنهم قالوا ندخل مغني تصحبنا القيان يغنين علينا <سؤال> نعم، وهذا مستاق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لتركبنا سنن من كان قبلكم حلو الخلد في الخلد حتى لو دخل الجحرة رب الله الله. <سؤال> لا دخل منه صلى الله عليه وسلم الله أكبر. أرَضَنَّ قُوماً وَمَا ذَرَمُونَ وَلَكِنَّ ثَانِيَ عَنْفِهِمْ يَظْلِمُهُمْ. الاستفادة من قوله تعالى وضللنا عليكم الغمام نعمة الله تبارك وتعالى بما هيئه لعباده من الظل نعم فإن الظل عن الحر من نعم لها العبد لقوله وضللنا عليكم الغماء وقال الله تعالى وجعل لكم من الجبال أكنانا تكنكم عن الحر وعن البرد أيضا وفيها أيضا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى حيث جعل الغمام ظلا على هؤلاء وأنه هو الذي يسوق الغمام ويدبره تبارك وتعالى كما يشاء وفيها أيضا بيان نعمة الله على بني إسرائيل بإنزال المن والسلوى طعام وشراب يأتيهم بدون تعب وبدون مشقة ولهذا وصف بالمن. وفيها أيضاً دليل على أن لحم الطيور من أفضل اللحوم لأن الله هيئ لهم هذه الطيور لم يهيئ لهم غباء ولا أرانب وإنما هيئ لهم الطيور وهو أيضاً لحم أهل الجنة ولحم طير مما يشتهون وفيها أيضاً دليل على أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة فينبغي أن يتبسط بها ولا يحم نفسه منها بقوله كنوا من طيبات ما رزقناك فإن الإنسان ما ينبغي أن يتعفف عن الشيء المباح ولهذا قال الشيخ الإسلام من امتنع من أكل الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذمون وهذا صحيح لأنه ترك ما أباح الله له وكأنه يقول إنه لا يريد أن يكون لله عليه منا فالإنسان ما ينبغي أن يمتنع عن الطيبات إلا لسبب شرعه والسبب الشرعي قد يكون لسبب يتعلق ببدنه وقد يكون لسبب يتعلق بدينه وقد يكون لسبب يتعلق بغيره قد يمتنع الإنسان من اللحم لأن بدنه لا يقبله فيكون تركه له من باب, من باب الحمية قد يترك الإنسان لحم لأنه يخشى أن تتسلى به نفسه حتى يكون همه أن يذهب طيباته في حياته الدنيا قد يترك الإنسان الطيب من الرزق مراعاة لغيره مثل ما يذكر عن عمر رضي الله عنه في عام الرمادة عام الجد المشهور أنه كان لا يأكل الحبز إلا بالنبي ما يأكل باللحم لأنه ما يمكن يقول ما يمكن أشبع من اللحم والأمة شفيدة. شائعة يكون ذلك اللي غير المهم إنه إذا امتنع من الطيبات لسبب شرعي فليس بمذموك وإن, وإن امتنع منها تعففا فإنه مذموم. نعم ما في سؤال إذا كنا نأخذ الفوائد ما في سؤال وفي أيضا دليل على أن بني إسرائيل كفروا هذه النعمة بقوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وفيه من الفوائد أن العاصي لا يظلم الله وإنما يظلم نفسه لكن يصح أن نقول هذا الرجل ضام ظالم لنفسه في حق الله وفي حق الناس من هو ظالم الله ظالم لنفسه في حق الله وفي حق الناس وفي نعم هذه فوائد اللي معنا انتهى الظاهر فيما اعلم نعم فيها ايضا فوائد فيها ايضا ان كل ما حصل لنا مما نأكل فهو طيب. من رزق الله فقوله ما رزقناكم <تصفيق> وفيها ان المباحة من الرزق هو الطيب بقوله كنوا من طيبان وأن الخبيث لم يأمر الله تعالى بأكله بل إنه حرمه ثم قال تعالى وَإِذْ قُمَّا دْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَاكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَوَادًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّلًا وَقُولُوا حُطَّةٌ نَغْطِرْ لَكُمْ خَطَيَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فيه إثبات القول لله عز وجل وهذا القول على ففيه سائر القول وأن الله يقول وهو قول صحيح حقيقي ولا مجازي حقيقي حقيقي بصوت وبحرف لكن صوته سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء من أصوات المخلوقين ولا يمكن الإنسان أن يتخيله هذا الصوت لأنه عظيم وفي أيضا دليل على أن الله تعالى أباح لبني إسرائيل دخول بيت المقدس بقوله ادخلوا هذه القرية وفيها أيضا وعد الله لهم بدخولها من يوخذ الوعد من الأمر بالدخول يعني كأنه يقول الفتح لكم الأبواب فادخلوا وفيها أيضا دليل على جواز أكلهم أي بني إسرائيل من هذه القرية التي دخلوها ولكن بعوض ولا بغير عوض أي نعم يعني ما يباح لهم الغنائم كما يباح لنا ولكن معناه أن لكم أن تأكلوا منها حيث شئتم رغدا هنيا لم يحتر عليكم إنما ريس على سبيل المتعة على سبيل الغنية ويمكن أن يقال لهم أن يأكلوا ولا يملكوا ولا يتملكوا ويصير هذا ليس من فاء الغنية مثلما إني إذا مررت في الشريعة الإسلامية إذا مررت ببستان هل يعني أكل ولكن ما أتملك ويصير الذي يحصل في هذه الأمة هي ملك الغنية أما أن ينتفعوا من ثمار البلاد التي اتخلوها فهو جائز لهم حتى في شريعتهم وفيها أيضا دليل على أنه يجب على من رزقه على من نصره الله وفتح له البلاد أن يدخلها على وجه الذل والخضوع لقوله وادخل الباب سجدا وقول حطة. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم هنا فتح مكة دخلها مطاطئا رأسه ولما قال سعد بن عباد رضي الله عنه اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كذب سعد اليوم تعظم الكعبة ثم أخذ الراية منه وأعطاها ابنه طيس بن عبادة تعزيرا لهم لما قال هذه الكلمة وإن كانوا قد قالها بحسن قصد لكنه بغير فهم قالها بحسن قصد لكن بغير فهم والنبي عليه الصلاة والسلام بين إن اليوم هذا مو باستحارة الكعبة بل هو تعظيم الكعبة لأنه تطهيرها من الأصنام وتحويل البلاد إلى بلاد إسلامية بعد أن كانت بلاد كفر، فهل هذا فيه استحلال الكعبة؟ لا لا أبدا. بل فيه تعليم الكعبة؟ لكن فيه استحلال الطغاة المعتدين على الكعبة. ولا لا هنا هذا صحيح. طيب وفي هذا دليل على لئمه بني إسرائيل ومرادتهم لله ورسوله. لأنهم لم يدخلوا الباب سجلاً بل دخلوا يزحفون على أستاهم يرجعون وراء يزحفون وهم يرجعون وراء عودي بالله استكباراً واستهزاء وقال وقالوا بدال حطة إيش حنطة في شعره أو في شعيره نبي بس شيء النمل الطوم نعم ما نبي مغفرة ذنوبنا والعير بالله وفي دليل على قبح التأويل والتحريف لأن هؤلاء حرفوا وقد شبه ابن القيم رحمه الله لا مستولى عند الجهمية لنون اليهود في حنطة نعم اليهود قالوا استوى المعتزلة والجهمية والأشعرية أيضا قالوا استوى أي استولى, استولى. فاللام في استوى عندهم التي زيدت مثل النون التي زيدت في حطة قالوا حنطة نعم قالوا حنطة وهذا صحيح فهم حرفوا في الحقيقة حرفوا بنو إسرائيل حرفوا اللفظ والمعنى وأولئك حرفوا المعنى لأنهم ما يستطيعون أن يحرفوا اللفظ أنهم لو حرّت ثلاثة القرآن لقامت عليهم الأمة وعرف ضلالهم إذن فيه بيان قبح التحريف تحريف الكلم عن مواضعه سواء كان لفظيا أو معنويا وفيه أيضا أن الجهاد مع الخضوع لله عز وجل والسفار سبب للمغفرة بقوله نغفر لكم خطاياكم وللاستزاده أيضا من الفضل في قوله يغانم وسنزيد المحسنين نعم وفي أيضا دليل على أن الإحسان سبب الزيادة سواء كان إحسانا في عبادة الله أو إحسانا إلى عباد الله فإن الإحسان سبب للزيادة وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الله في عون العبد ما كان العبد به ما كان العبد في عون أخي ومن كان في حاجة أخي كان الله في حاجته وفي أيضا أن التحريف انتهى في الآية التي تتكلم عليها ثم قال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رزلا من السماء بما كانوا يحسقون قال فبدل الذين ظلموا في تليل على تحريم التبديل لكلمات الله وهو تحريمه من وخر من وصف بالظلم فبدل الذين ظلموا قولا وفي تليل على أن على ذكر بعض الشيء <تصفيق> ويستدل عليه ويستانى به عن ذكر الثاني يعني مثلا هنا هل بنوا إسرائيل خالفوا في القول أو في القول والفعل الآية الكريمة يقول فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم المنزل. ها؟ المنزل. بالقول, فقط. بالقول فقط وسكد عن الفعل لكنه قد ثبت في صحيح البخاري من حد أبي وريره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم دخلوا يسحطون على أستاههم يكون قد بدلوا القول والفعل نعم فإذا يمكن أن يقال بدلوا قولا غير الذي غللهم بمعنى جعلوا قول الله عز وجل اللي فيه الأمر بالسجود والأمر بالحطة بدلوا هذا القول كله يعني يكون المراد نهب نفس القول اللي هو قسيم الفعل ولكن بدلوا قول الله بقول اخر كأنه قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم كأنه قيل لهم قولا او قول غير الذي قيل لهم فاذا يكون التبديل تبديل القول فقط ولا تبديل الفعل فقط أول الف الفعل القول. الفعل والقرآن والقول. أتعنى وقف. أتعنى وقف. أتعنى وقف. لا لا مو موجب القرآن والقول حنا حن نقول موجب القرآن والقول إن قلنا إن, إن قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا أي بدلوا بالقول قولا بمعنى اعتادوا عن عما يقولون اعتادوا عن ما يقولونهم اعتادوا عما يقولون قولا آخر حين إذن لو فسرنا آية بهذا التفسير يكون سكت عن الفعل الذي جعلوه بدلا عما أمروا به أما إذا قلنا إن معنى قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم يعني معنى حولوا كل ما قيل لهم حولوا ما قيل لهم إلى قول آخر يعني كأنهم أمروا بأن يزحفوا على السهم وأن يقولوا حنطة في شعر فكأنهم بدلوا أصل القول الذي قيل في قول آخر امتثلوه نعم وعلى هذا فتكون الآية شاملة لتبديل القول والفعل شاملة لتبديل القول والفعل ولا فيها أشكال وفي الحقيقة حتى لو فرض أننا فسرناه بالأول وأنهم قالوا غير ما قيل لهم نعم فإن الحديث صحيح في ذلك وصريح أنهم أيضا بدلوا الفعل نشطف عليهم وشي فاعدهم تذكر بعض الشيء ايه هذا اذا قلنا ان قولهم ان القول لهم بدلوه يعني القول الواقع منهم نعم. اما اذا قلنا انهم بدلوا, بدلوا قولا غير الذي قيل لهم اي جعلوا امر الله لهم امرا بشيء اخر وهو ما فعلوه يعني كأنهم حرفوا امر الله أي قول الله نعم, نعم. فنحن إذن ما يصير من باب ذكر أحد الطرفين استغناء به عندك الآخر نعم والله أعلم بما أراد في كلامه غير وفيه دليل وهم ما بعد بدّعناه قال الله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رزّا من السماء قرف فأنزلنا الف للسببية نبدأ بالتفسير الآن فأنزلنا الفاء السببية فهمتم يعني فبسبب ما حصل منهم من التبديل أنزلنا وقوله على الذين ظلموا أي عليهم وهذا من باب الإرهار في مقام وقد ذكرنا الدرس الماضي أن له ثلاث فوحي بينها أبد كيف؟ نعرض. طيب. يبينها واليد. وين كان واليد بدأ بدأ يظهر أنه يكون أعرض في في قراءة في القراءة. نعم؟ أقول. اجتمعنا فائدة ال الاض اضطر في موضوع الاضطرار. ما حضرت الدرس اللي قبل هذه؟ نعم. محمد حمد. في مقام الماء. إيه. أمبير. يكون منها أمبير مقام. لا. ما ما صح. أولاً الحكومة على هؤلاء أو أقصد هؤلاء بالحكومة. نعم. لا الحكم عليهم بما دل عليه هذا الظاهر. هنا. الحكم عليهم بما دل عليه هذا الظاهر. هذا واحد. وهم أنهم ؟ ظلم ظالم ؟ هذا واحد. يعني أن هذا الوصف عموه ال الوصف بعمول الحكم. وعمول الحكم بعمول وصف. يعني معناها أنه من أجل أن يكون. عامل لهم العيب. أن يكون عامل لهم العين. أيناه من أجل أن نعامل لهم ولغيرهم. طيب ثالثا. ماذا كان للهذي؟ لا أبتنبي هذا ذكرناه بارك الله فيكم فيما إذا حصل إلتفات. إلتفات إذا ظهر من الغيبة الفضوع أو بالعكس. هذا حسن جدا أكيد. نعم. لا سلام. نعم، ربما ماحصل فيه انتباه ليش عندما أن الإنسان يكون نسق الكلام على أنه يتابع الضمير مئة لاسم الظاهر قد يكون هذا لفت نظر أن الإنسان ينتبه وقال ليش أنه جاء الظاهر مع نسق الكلام يقتضي <تصفيق> الضمير ربما يكون كذلك نعم، هذا عندهم مشكلة لكن على كل حال إن المسألة أنه يراجع هالعمون لأجل أن عم هذا الحكم من شابههم والتاني الحكم عليهم بما يقتضيه هذا الاسم الظاهر أي أنهم ظلموا وقوله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رزا أي عذابا لقوله تعالى وقالوا يا أيها الساحب قالوا كموسى فإن كشفت عنا الرزة قال برعون لموسى لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائي يعني العذاب وهو غير الرجز لأن الرجز النجس القدر والرجز العذاب وقول رجزا من السماء أي عذابا منه مثل إيش رجز من العذاب من السماء صحيح الحجارة الصواعق البرد وغيره، <تصفيق> نعم وقوله بما كان من السماء المراد بالسماء هنا العلو ولا يازم أن تكون السماء المحفوظة لأن كل ما عليك فهو سماء ما لم يوجد قرينة مثل قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهما نياتي ومعبدون. قال بما كانوا يفسقون الباء هنا للسببية أي بسبب وما مصدرية ما مصدرية أي بكونهم فسقون إذا كانت مصدرية فكان مرة علينا أن حرف المصدر يحول ما بعده من, من الفعل بل هو من الجملة إلى مصدر وقولوا بما كانوا يفسقون كانوا Siinä on